حصريا على موقع دي جي كيمو دكر ابن قلب جدع ورجوله عايز كده لو على الكره سمع كل ده انتوا شكلكم انت كده وفا زي ما تفهم ياو مش بتاع حاجة بس الجسلي تندى منك يلا خصمتني اسمك ولو مش هيهملي الاسمي يا زمالة عطورة مش شايف وعيوني متفايمة ما تاخذنيش عامل جمجومة انت حلو وبيتدير في السماء وبتنقط وعايز جيلا خلي بالك على نفسك بقى اوعى تقمط وتجي في زمزقة ات لشان يبقى اخلاقي ديقة يعني بالاخر متزارسة لو عاودتني شفت حضرتك هتلاقي شفتك يعني لو هنفطت في عدتك وقت اجيبك هنا متحطة كل مفتح تكتب كلائكو كلكو بتكذبو على بعضيكو الحديدة خد عبت قويكو والشارع يكشف طبعيتكو اللي هيخبط فيكو في الحلل هفضو من قلب سريرو بالمولل الكلام ليكوا ايوه انتوا يا قولل الحديدة خينا مش هتفيتكو من اللي حملو بولا في اللي في عنايا الشعار بينينا جاي معايا فوق انا اصمح اموسة اندي اندل ما بيشغلوش عدم يعني ريح دهرة كين سنة وحش جيل وصاد ويصوم بلد البابا ابراهيم اندي عم الابيض والاستاذ موتا وصلت ان انتم ناس مصبوتة والامر تم انزلتو القضا ودخلتو ركبتو الطوبتو ما بس تي بتمنها مش شبهكن غيركم يا ابنها بعمل الحبا كوني يابا قدها في مبدا الفعل ومش لوكل لو عايز اشوف فعلك فيقول كده لو على الاقل سمعكن كل ده انت شكلك يدي بتاع كده وفاهم زي ما تفهم مش عشان في الاولى عدت لكم هبقى كده انا مقلق منكم وفي كله عليكم مش منكم عيدها تاني وانت الترجمه هو هو الشيء اللي لي صاحب وولقت واخويا واسميلي مش صاحب مصلحة ده اللي بقيلة ابن قلبي جدع ورجولة بحر مثالك مخصوص يا زمالة اللي بينا ما توصف وش حالة نور عناية بكله يا رجالة اغوا حد يجي الصحة زاري انت خلي بالك قد ضغطيني زن زن وحلني قلت لك عندي اللي مكفيني يلا باي خشي بلا كلاس مهما تعملي بعدك روحي مشوارك اركني وخدي مولا الداكرور بتدوس على خصمها التميت لو خص صوتها من اخر روح قدع عندها يد حذر تكريف فبلاق حمصة انديل متصيب بالهرم بس برضو صيح على مقترم يوم ما تعمل حلوة تكفر ان انديل شارد الاجزاء ابراهيم انديل مني يشغلو دال يوم بيزولو بيقتلو على عيلة انديل روح واسألو هيقولولكو يا عم بلاق ما يدموت حلول ومنوعيا لا تندبو دال يوم يبتلو كرت له محمد ميدو تشفته كهربه بتصقات تسكله العان الشرع مش شايف عصام كله يصحى يفوق لفلامه بس حافظ لو تكرف قدامه انت مش هتشوف قدامك رمضان بطي خمت صياد بيصون ربعكم يا بعرضي طول دايما على موقع تيجي خينك